سائل يقول ذهبت مبكرا لصلاة الجمعة وجلست متفئا على أحد أعمدة المسجد فأخذني النوم فلم أسمع من الخطبة شيئا فهل تصح صلاتي أم تبطل قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تأمرنا الآية بالاستماع والإنصات لخطبة الجمعة لأن القرآن يتلى فيها ووجوب الإنصات قال به جمهور العلماء وجعله بعضهم سنة من آكد السنن ومن هنا قالوا إن الغفلة أو النوم وقت الخطبة منهي عنه يقول ابن سيرين وهو من كبار التابعين كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا يقولون مثلهم كمثل سريات أخفقوا يعني كمن رجعوا من الغزو بدون فائدة من قتال أو غنيمة وروي في الحرص على اليقظة عند الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده ويأخذ من هذا أن الذي ينبه جاره في المسجد بغير كلام إذا غفل عن سماع الخطبة لا حرج عليه في ذلك لأنه لم ينصرف عن سماع الخطبة ولم يشوس على أحد بخلاف من يقول لغيره أنصت فإن في الكلام تشويشا وربما أثار عنادا عند الآخر فيكثر اللغو والله أعلم